بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْرَى تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا لَعَلَّ عَلَنكُم تَعْتَبُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ إِذْ قَالُوا يَا أَبَتِ إِنَّ رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهمني ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عيم حكيم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 قال قائل منهم لا يوسف وألقوه في ضيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي قالوا يا نَعَى يُوشُ فَإِنَّ لَهُ لَنَصِحُونَ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدِي يَرْقَعُ وَيَنْعُبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ إِنِّي لَا Sesungguhnya aku akan menghantar kamu untuk pergi dengan itu, dan aku akan menghantar orang lain وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّقَاصِوُونَ فَلِمَ مَاذَهَبُوا بِوَجْمَعُ أَن يَجْعَلُوا فِي رِيَابٍ الْجَ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم مَعَ يبكون قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئر وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمي صيّد من كذب، قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا، فصدر جميل. والله المستعان على ما تصفون و جاء سيّارته فأرسلوا و أردوه فأدلأ دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يحمدون وشروا بثمن بخص دراهم معجودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتروا من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعدمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشد وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وَرَأَوْتَ الَّتِي هو فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِي وَظَلَّتِ الأبْوَابُ وَقَالُوا أَيْنَ نَسْتَ قُل لَّمَّا عَذَّبَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أغرآ برهان رب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبريون وَالَّذِي يَنْسَى نَزَلَ بَذْ قُلْنَا إِنَّ جَنَّاءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِ الْكُرْهُ أَن إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَإِن كَانَ قَمْسُقٌ ذَ مِنْ ذُبُرٍ فَكَذَبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمْسُقٌ ذَ مِنْ ذُبُرٍ قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذبك إنك كنت من الخاطئين. وقال مسروط في المدينة امرأة العشج تراود فداها عن نفسه. قد شوفها حبا، إن لنا راها في ظن المبين، فلما سمعت بمخرين أرسلت إليهن، واعتدت لهن موت. تكأو وأت كل واحدة منهم نسكين وقالت خرج عليه فلما رأينه أكبر له ضَحْنَا أَيْدِيَهُم وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ بَشَرٌ مَّنْ لَّذِي ني في ولا قد را وجدت نفسي فاستصم ولا الا ان يفعل ما امر لا يسجنا ولا يكون منا الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلين وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم هم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حد لاحين ودخل معه السجن فتيا قال أعدوا ما إني أرى أعصر خمرا وقال الآخر إني أرى أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبدئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقني saya nabi kau mabtauilin, Qabla ahiatikum. Zalikum mmm. Almani Rabbii. ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويحفور ما كان لنا أن نشرك بالله شيئاً، ذلك من فضل الله علينا وَلَنَاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أبي الأمر الذي فيه تستف ياد وَقَالَنَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ غُمَمٍ انْزَلَّ رَبُّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِعَشْرِينَ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أبتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تحبون قالوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منه ما وازكر بعد ما أن أنبئكم بتأويله فأرسلوا يسق أي سق صديق أفنى في سبع بقاع تسماني يقولون سبع عجاف وسبع سبب بلا خب. وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين جأبا فما حصل؟ ظُم فَلَوْفِى سُنْبُلٍ إِلَّا قَلِيلٌ مِّمَّا تَأْكُلُونَ ظُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ إِنْ كُنَّا مَا قد لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك دوني به فلما جاء الرسول قال رج إلى ربك فسأله ما بال نصوت التي قد ضع ما إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِ النَّعَنِينَ قَالَ مَا خَطْحُكُنَّ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالتِ مَرَأَةُ الْعَزِيزِ الآن حَصَلْ حَقَّه حص أنا رَأَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِ ذلك ليحلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إلي لَنَفْسَ لَأَمَّا رَأْتُم بِالسُّوءِ إِن لَّمْ أَمَّا رَأْتُم بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خسائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال قال توني لكم من أبيكم، ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المُسْرِد، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عن. ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعدون قَالَنِى فِتْيَانِ جَعَلُوهُ بَضَاعَتَهُمْ فِرْحَانَهُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ إِذًا قَالُوا إِلَى أهلهم لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكين فأرسل معنا أخانا. وأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردا إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعةنا أنتت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونح. حفظ أخانا ونسداد كيل بعيد ذلك كيل يزيد قال لن أرسلهم معكم حتى تؤتون ما سقم من الله لا ثُمَّ نُنَزِّلُ عَلَيْهِ الْآيَاتِ فَإِنْ حَاضَقْتُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُ قَالُوا اللَّهُ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 إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم maa kana yugni anhu min Allah min şeyin illa hajata fi nafsi ahtubah vaha wa inna hu ladu almi lima alam naho wa دَرَنَ مَا شِلا يَعْمُوم وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه untuk menghorsumkan, apa yang saya kurangkan andakan dari champions Anda, Yes puQuran dan Jobjm sudah suam raja dan raja ayahnya hul baring dan anaknya zahir. Kata Allah, "Sudah kau tahu apa سدى في الأرض وما كن ما سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاء في رحله فو كَذَلِكَ كذلك نجزي الله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جدنا ليوسف ما كان ليأت خذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وَفَوْقَكُ الْذِّي عَلَّمَ الْعَلِيمِ قَالُوا إِنَّهُ سَرَقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ فأسرها يشطف في نفسه ولب يبدلهم. قال أنتم شر ما كانوا والله أعلم بما تصفون. قالوا يزء ان له اذى شيخا كبيرا فخذ احد مكاننا اننا نراك من المحسنين قال ما عذ الله وَاِلاَ مَنْ وَاجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِذْ مَائِذَ الظَّالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا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 ما ترضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا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 وَاسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْسَوْنَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا بَصَغْرٌ جميل أَعْصَمَ اللهُ أَنْ يَدِيَنِي بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ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 وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا تَخَنُوا عَن قَائِنٍ يَا yang Al-Gaziz meseh, dan Allah nuzul, wajib nabibil batah musjat, wajib nabibil batah musjat, علينا. إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون Kalau engkau Yusuf, kata Yusuf, dan ini adalah saudaraku yang telah dimana Allah kepada kita. Dia adalah orang yang taat dan sabar, قالوا كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالُوا تَبَارَكَ الَّذِي قَضَىٰ أَمرَكَ وَاللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ أَنَنَا تَصَرَّبْنَا بِأَنكُمُ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأذي بصيرا وَتُنِيبُ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَنُؤْمِنَنَّ تَفْنَدُوا قالوا ؤتِيَ اللهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهِرُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا اشتغفل لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبو أيه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبو أيه على العرش وخرج له سجدة وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 ما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتي يوم غاشية من عذاب الله أو ت؟ يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومنه تبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من مشاء ولا يرد بسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصه معبرة لأول الألباب. ما كان حديث سيف. تَرَوْنَ وَلَكِن تَصْدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَتُفَصِّلُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ